بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليديم ولا يحض على طعام مستين فويل للمصنين الذين هم عن صلاتهم تاهون الذين هم يراهون